بسم الله وحده و ص ل ا ة و ا ل س ل ا م على رسول الله وعلى آ ل ه وصحابه أ ومن الفضاء ومن ثم أما بعد هذا م ج ل س من م ج ا ل س ش ر ح أ ص و ل ا ل س ن ة ل ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله تعالى وكان هذا في ل ي ل ة ا ل أ ر ب ع ا ء كم ش و ا ر الثاني عشر من شهر شوال, <تصفيق> شوال للعام الثامن والعشرين من بعد ا ل أ ر ب ع م ا ئ والالف من نصف وكنا قد وصلنا إ ل ى ا ل ف ق ر ة ا ل س ا د س ة والثلاثين اقرا ا ل س ا د س ة والثلاثين قال ا ل إ م ا م احمد ومن انتقص أ ح د ا من أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم أ و أ ب غ ض ه أ و أ ب غ ض ه ل ح د ث كان منه أ و ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما、لا. هذا أ ص ل أصل عظيم من اصول أ ه ل ا ل س ن ة التي خالف فيها الخوارج والروافض ا ل ش ي ع ة و ا ل ز ي د ي ة و ا ل م ع ت ز ل ة من فرق أ ه ل البدع قد يعني سبق وقد تكلمنا عن شيء من فضائل ا ل ص ح ا ب ة ومن مراتب ا ل ص ح ا ب ة والتفضيل بين ا ل ص ح ا ب ة في أ ص ل سابق و وهنا في هذا ا ل أ ص ل قد ركز ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله تعالى على ما يتعلق بتحريم سب أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو او ن منهم ت ق ا ص أحد أصحاب انتقاص احد منهم و ا ل أ د ل ة على هذا ا ل أ ص ل هي م ت و ا ف ر ة من الكتاب و ا ل س ن ة فمن ا ل آ ي ا ت التي جاءت في كتاب الله عز وجل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 ويكتب على سبيل المؤمنين نولي هما تولى ونصلي ه جهنم و س ا ء ل م ص ي ر فجعل الله عز وجل ا ل ع ق و ب ة لمن ش ا ق ا ل رسول و ح ا د ة ع ن س ب ي ل المؤمنين أ ي سبيل ا ل ص ح ا ب ة ل أ ن أ و ل المؤمنين الذين خوطبوا بهذه ا ل آ ي ة كانوا من كانوا الصحابه فمن شاق الرسول وحاد عن سبيل ا ل ص ح ا ب ة والسلف الصالح فقد توعده الله سبحانه وتعالى بالعذاب وتوعده أنه سبحانه وتعالى يوليه ما تولى أنه سبحانه من نعم السبل سبيل السلف الصالح ما المخالفة و أ ي ض ا يعني من ا ل آ ي ا ت التي تدل على أ ن الله عز وجل قد تجاوز عن الصحابه الذين اجتهدوا في ا ل ف ت ن ة التي وقعت بينهم ما قاله سبحانه وتعالى في قوله عز وجل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 أنفسهم ولمن سبقوهم ب ا ل إ ي م ا ن ومن هم الذين س ب ق و ن ب ا ل إ ي م ا ن أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه, وعليه الله عليه وسلم وحرم أ ن يكون في قلب المؤمن غل للمؤمنين وعلى ر أ س المؤمنين ا ل ص ح ا ب ة فمن كان في قلبه غل لواحد من ا ل ص ح ا ب ة او لبعض الصحابه فقد يعني أغضب الله, اغضب الله عز وجل ووقع يعني في ك ب ي ر ة من الكبائر قد تصل ا ل ى الحد الكفر الاكبر فهذه ا ل آ ي ة ح ج ة ل أ ه ل ا ل س ن ة على أ ن الله عز وجل قد أ م ر بالاستغفار ل ل ص ح ا ب ة كلهم سواء الذين يعني وقعوا في هذه ا ل ف ت ن ة و أ خ ط أ و ا عن اجتهاد بلا شك او الذين قد أ ص ا ب و ا وكانوا ي م ن ي يعني من ا ل ف ئ ة الغير ظ ا ل م ة حيث أ ن الله سبحانه وتعالى أ خ ب ر كما يعني جاء هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم, يعني أخبر هذا بوحي إلى الله عليه وسلم أنه أخبر أنه النبي عن الحسين عنه هذا الله عليه وعليه الله عليه وعليه الله أخبر بوحي رضي الحديث الصحيح وسلم وسلم سوف في إلى صلى صلى يصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين وكما قال عز وجل في س و ر ة الحجرات اين طائفتان ي من المؤمنين اقتتلوا ف أ ص ل ح و ا بينهما ف أ ث ب ت ا ل إ ي م ا ن لكلا الطائفتين وكما جاء في الحديث أ ن ه صلى الله عليه وسلم ا ز د ت أ ي ض ا ا ل إ س ل ا م و ا ل إ ي م ا ن الى كلا الفئتين ف ع ق ي د ة السلف الصالح ع ق ي د ة أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة أ ص ح ا ب الحديث و ا ل أ خ ر أ ن ا ل ص ح ا ب ة كلهم عدو ل يعني سواء من أ خ ط أ منهم أ و من يعني اصاب ف ا ل ع د ا ل ة ثابته لهم جميعا نعم سواء من الكبار يعني من كبار م علماء أ و فقهاء ا ل ص ح ا ب ة أ و حتى لأخطاء يعني لمن يقال إ ن ه م يعني من صغار ا ل ص ح ا ب ة أ و أ ن ه أ د ر ك و ا النبي صلى الله عليه وسلم و ر أ و ه وماتوا على ا ل إ س ل ا م يعني أ د ر ك ولم ا ا ن ب ي عليه صلى الله ل و س ف يصحبوه آخر حياته يعني ي ولم م د ة ط و ي ل ة ولكن ثبتت لهم الصحبه ة مسلمة مسلمة فكذلك الفتح مثلا ل عدود بعض بعض نحو نحو ن أ قد ظهر في هذا في الزمان وفي السنوات ا ل أ خ ي ر ه من يغمز ويلمز في م س ل م ة الفتح أ و في بعض من ت أ خ ر إ س ل ا م ه من ا ل ص ح ا ب ة ممن أ د ر ك النبي صلى الله عليه وسلم في آ خ ر عمره في, مثلا في غزوه حنين أ و فيما بعد غزوه حنين أ و في السنوات ا ل أ خ ي ر ة في آ خ ر ح ي ا ة النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نعتقد أ ن كل ا ل ص ح ا ب ة سواء الذين ت ق د م إ س ل ا م ه م أ و الذين ت أ خ ر إ س ل ا م ه م أ ن ه م ع د و ل و إ ن يعني بلا شك ل م يعني لم نسوي بينهم الفضل فبلا شك كما بين ا هذا في درس سابق أ ف ض ل أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه و سلم هو أ ب و بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم ب ق ي ة العشر المبشرين ب ا ل ج ن ة كما ذكر ا ل إ م ا م احمد هذا و... أ ي ض ا من ا ل أ ح ا د ي ث التي تدل على تحريم شب الصحابة الحديث الذي اتفق عليه الشيخان من حديث أ ب ي سعيد الخدري رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و قال لا تسبوا اصحابه هو الذي نفسي بيده لو أ ن ف ق أ ح د ك م مثل أ ح د ذهبا ما بلغ مد أ ح د ه م ولا نصيفهم عليكم السلام وجاء في ر و ا ي ة أ خ ر ج الامام مسلم بهذا الحديث أ ن أ ب ا سعيد ا ل خ د ر ي قال قد وقع أ م ر بين ه عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد كان خالدا رضي الله عنه يعني قد سب عبد الرحمن بن عوف فبلغ ذلك الرسول صلى ل ل ا هذا عليه وآله وسلم فبلغ ه ا ل أ م ر الرسول صلى الله عليه و آ ل ه و سلم فقال لا تسب احدا من أ ص ح ا ب ي إ ل ى آ خ ر الحديث ففي هذه ا ل ر و ا ي ة يعني بيان أ ن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم ل ه و لم يقبل سب ولو واحد فقط من أ ص ح ا ب ه بل بل لم يقبل هذا من أ ح د من ا ل ص ح ا ب ة أ ن ف س ه م يعني لم يقبل أ ن يسب صحابي صحابيا آ خ ر فكيف بمن دون الصحابه إ ذ ا و ص ل الله عليه وسلم لم يقبل م ن يسب أ ح د ا من أ ص ح ا ب ه أ ح د من أ ص ح ا ب ه وفي ر و ا ي ة أ خ ر ى قد أ خ ر ج ه ا ا ل إ م ا م أ ح م د في فضائل ا ل ص ح ا ب ة إسناد صحيح عن عبد الله ا ل ن ب ي أ و ف ى رضي الله عنه أ ن ه قال يعني سب خالد بن الوليد عبد الرحمن بن عوف فقال صلى الله عليه وعليه وسلم ل ه و لخالد لا تسبه أ و لا تسب أ ح د ا من أ ه ل بدر ف إ ن ك لو أ ن ف ق ت مثل أ ح د ذهب ما بلغت مد أ ح د ه م ولا نصيفهم فجعل هنا هذا الخطاب لمن لخالد وهذا عوف وليد عوف الرحمن خالد الرحمن كان كان يدل ميئ عبد عبد على فضل عبد الرحمن على لأن نعم بن وليد. عبد الرحمن بن بن من المتقدمين م الصحابه من الذين تقدم إ س ل ا م ه م وممن ن كان لم قدم س ب ق في, في ن ص ر ة ا ل إ س ل ا م بماله وخالد كان ه قد ت أ خ ر إ س ل ا م ه ولكن أ ي ض ا حتى لا يظنن يظن الظالم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انتقص خالدا أ و أ ن ه لم, لم يامر به بتعظيم خالد قال بعدها لما س أ ل خالدا لماذا فعلت هذا فقال, فقال خالد كما في هذه الروايه ة ن ع لقد قالوا علي شيئا ف أ ح ب ب ت أ ن أ ر د عليهم أو كما قال فقال له صلى الله عليه, صلى الله عليه وعليه وسلم ان خالدا ً سيف من سيوف الله ف أ ث ب ت أ ي ض ا ً ا ل ف ض ي ل ة لخالد بن الوليد ونحن وهناك حديث مشهور يتداوله البعض من الخطباء في اثبات ف ض ي ل ة ا ل ص ح ا ب ة ولكنه لا يصح وهو الحديث الذي ب د أ به ا ل إ م ا م أ ح م د كتابه في فضائل ا ل ص ح ا ب ة و أ خ ر ج ه من ع د ة طرق عن عبد الله بن عبد الرحمن أ و عن عبد الرحمن بن يزيد على خلاف في اسمه هل هو يسمى ع ب د الرحمن بن يزيد أ و بعبد الله بن عبد, الرحمن؟ أو نعم أو بعبد الرحمن بن عبد الله ر ح م نعم ن بعبد ا ل نعم رواه عن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه أ ن ه روي أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ت ت خ ذ أ ص ح ا ب غرضا لا ت ت خ ذ أ ص ح ا ب ي غرضا إ ل ى آ خ ر الحديث وهي ر و ا ي ة ضعيفه ة لضعف عبد الرحمن بن زياد ه ا ا فقد قال فيه البخاري فيه نظر يكون اسنادا ضعيفا جدا إ ن قلنا إ ن عبد الرحمن ا بن يزيد على إ ص ط ل ا ح ا ل م خ ا ر ي يعد متروكا فلا يصح الاحتجاج بهذا الحديث و أ ي ض ا بنحوه من ا ل أ ح ا د ي ث الباطله ة ذ ا الحديث المشهور أصحابك النجوم نعم ل أ ي ه م اقتديتم اهتديتم هذا حديث باطل أ و حديث موضوع يعني كما قد بين هذا ب ا س ت ف ا ض ة ا ل ع ل ا م ة ا ل أ ل ب ا ن ي ه رحمه الله في ا ل س ل س ل ة الضعيفه حيث أ و ر د كل طرق هذا الحديث وبين ّ أ ن ه انها ي ع ي أ ن لا تصح من أ ي وجه من ا ل ر ج و ع فنحن نكتفي بما صح ة من أ ح ا د ي ث النبي صلى الله عليه وسلم في إ ث ب ا ت ف ض ي ل ة ا ل ص ح ا ب ة ولا يعني تعوزنا هذه ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ض ع ي ف ة أ و ا ل ب ا ط ل ة و أ ي ض ا ً قد أ خ ر ج ا ل إ م ا م أ ح م د في فضائل ا ل ص ح ا ب ة ب إ س ن ا د صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال لا تسبوا احدا من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه و اله و سلم فلما قام أ ح د ه م س ا ع ة خير من, من عمل أ ح د ك م طول عمرهم أ و خير من أ ن يعمل أ و من عمل أحدكم عمره م طول ل احدكم قام أ م من عمل من م ساعة ع خير ل أو أو أحدكم من عمل طول عمره, لا. لا. طول عمره. وقال في ر و ا ي ة اخرى فلما قام أ ح د م س ا ع ة خير من عباده أ ح د ك م أ ر ب ع ي ن س ن ة وقد تقدم أ ي ض ا في ا ل درس أو في د ر سابق س أ ن ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله تعالى لما سئل عن عمن ن يعني يفضل عمر ا بن عبد العزيز على م ع ا و ي ة رضي الله عنه كما اخرج هذا الخلال في ا ل س ن ة فقال ف ق الامام ل احمد لا نعدل لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم احدا ولو كان عمر ا بن عبد العزيز و أ ي ض ا أ خ ر ج الخلال عن المعافى ا بن عمران أ ن ه لما سئل عن, عن عمر ا بن عبد العزيز هل هو أ ف ض ل أ م م ع ا و ي ة فقال إ ن م ع ا و ي ة ا بن أ ب ي سفيان أ ف ض ل من س ت م ئ ة من عمر ا بن عبد العزيز لماذا ل أ ن م ع ا و ي ة من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم وان ك ك اجتهد ت ب كاتب في مساله او في أ خ ر ى و أ خ ط أ في هذا الاجتهاد فهذا لا يخرجه عن هذه ا ل ف ض ي ل ة التي ثبتت له ب ا ل ص ح ب ة فلا تسقط ع د ا ل ة ا ل ص ح ا ب ة ب خ ط أ أ و باجتهاد من أ ح د ا خ ط أ فيه ويعني تواطرت قد كتب الاعتقاد على ذكر هذا ا ل أ ص ل و أ ن ا ل ع ق ي د ة التي كان عليها السلف الصالح في ش أ ن ا ل ف ت ن ة التي حدثت بين ا ل ص ح ا ب ة هو كما قال نعم ا ل إ م ا م أ ح م د كما قيل في هذه الكتب كتب الاعتقاد السكوت ع م ا شجره بين الصحابه ة لنلازم الخوض في تفاصيل هذه ا ل ف ت ن ة وذكر المساوئ أ و ا ل أ خ ط ا ء التي قد ت ك وقعت ن و من بعض ا ل ص ح ا ب ة اجتهادا منهم م ف ي ح ر ذكر هذه ا ا ل م ونشر أو هذه ا ل أ خ ط ا ء أو, الأخطاء أو التفاصيل التي حدثت في هذه الفتنه يعني تعلم في الصحابه فكما قال الامام احمد هنا رحمه الله تعالى او ذكر مساوئه كان مبتدعا فمن تعمد ذكر مساوئ الصحابه كان اقل احواله ا ل ب د ع و أ م ا من ذكر مساوئهم ا وسبهم بل وكفرهم فهذا كافر بلا شك والتفصيل في م س أ ل ة تكفير ن ع من سب ا ل ص ح ا ب ة قد ذكره شيخ ا ل إ س ل ا م ابن تيميه في آ خ ر كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه و آ ل ه و سلم حيث قال رحمه قال الله تعالى ا م من ا ق ف ر ن ا بسبه د ع و ة ان عليا اله او انه كان هو النبي وانما غلط جبريل في ا ل ر س ا ل ة فهذا لا شك في كفره بل لا شك في كفر من توقف في تكثيرهم اما من س ب ه م س ب ا لا ي ق ض ح في عدالتهم ولا في دينهم مثل وصف أحدهم أو وصف بعضهم مثل وصف بالبخل ع ض ه م أ و الجبن أ و ق ل ة العلم ها؟ او عدم الزهد ونحو ذلك فهذا هو المستحق للتأديب ف ه ذ التاديب ا ذ ي ي س ح ق ل ت أ والتعزير ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك وعلى هذا ي خ م ل يخمل كلام من لم يكفره من أ ه ل العلم واما أ م ن لعن و ق ب من لعن وقبح مطلقا فهذا محل الخلاف فيهم لتردد الامر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد نعم <تصفيق> <آه؟ médico. تصفيق> هذا الذي هو ق فيه الخلاف الذي وقع فيه الخلاف بين أ ه ل العلم ولذلك قال ابن أ ب ي داود كما في اعتقاده ي في أو ق ص التي بين فيها اعتقاد السلف قال وقل خير قول في الصحابه كلهم ولا تكن طعانا تعيب وتجرحه تعيبوا وتجرحوا وقال ابو عثمان الصابوني كما في ع ق ي د ة السلف واصحاب أ ص ح ب الحديث ويرون يعني يرى أ الحديث الكف عما شجر بين أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه ه و آ ل وسلم وتطهير تطهير ا ل أ ل س ن عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم ويرون الترحم على جميعهم وقال ا ل س ف ا ر ي ن في عقيدته الضر ام مضي ة واحذر من, من الخوض الذي قد يجري بفضلهم, بفضلهم مما جرى لو تدري فانه عن اجتهاد قد صدر, فإنه عن اجتهاد قد صدر. فاسلم أذل, اذل الله من لهم هجر و يعني ما ق ر أ للفائده واذا وقد قاله العلامه ربيع بن هادي حفظه الله ا في شرح هذا ا ل أ ص ل كما في شرحه ا ق ر أ بصوت عالي فهذا من اصل معك طيب ص ف ح ة ا ل س ا د س ة والتسعين قال ا ل إ م ا م أ ح م د ومن انتقص احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او ابغضه بحاله كان منه نحن ق ر ا ن هذا ا ق ر أ شرحا ابدا ب د ي ة شرح الشيخه من اصول أ ه ل ا ل س ن ة قال الشيخ ر ب ي ا ل بن ابي الخليل حفظه الله تعالى、م. فهذا من أ ص و ل أ ه ل ا ل س ن ة أ ن ه لا يجوز انتقاص أ ح د من أ ص ح ا ب محمد صلى الله عليه وسلم ولا ذكر مساوئهم ولا ذكر مساوئهم و ل او ذكر م س ا ه م أو حدث منهم لو حدث حدث منهم مع الاسف الشديد هذا ل ه و ا ل الدين عليهم ولهوان أ ص ح ا ب محمد صلى الله عليه وسلم ولهوان عقائد ا ل إ س ل ا م شخص يهين ا ل أ ن ب ي ا ء يهين ا ل ص ح ا ب ة يكفر يرمي بالنفاق يكفر ا ل أ م ة فهو سيد السادات و إ م ا م ا ل أ ئ م ة عند من يريد أ ن ينهض بالامه أ م ة ط ب ع الشيك ن قطبنا اقصصات وعند هؤلاء و إ ن وان إ ن سبى ل بل ص ح ب ة و إ كفر بعض ا ل ص ح ا ب ة كما ثبت هذا من قوله بلا م ر ي ا في تكفيره ل م ع ا و ي ة أو ل أ ب ي سفيان نعم حيث رماه بالنفاق الاكبر أ أبي ك ب ر رمى ف ن بالنفاق ا ل أ قال إ ن إن ا ل إ ي م ا ن أو إن ا لم إ س ل ا لم ينفذ إ ل ى قلب ذاك الرجل أبي صفيان رضي الله عنه رضي بخلاف يعني التهم ا ل ق ب ي ح ة التي ي ع نستغفر ي ن الله من ذكرها كما كان يقول ا ل ع ل ا م ة محمود شاكر <تصفيق> رحمه الله في ا ل ر س ا ل ة التي أ ر س ل ه ا للسيد قطب بعدما يذكر و س ب ه ه القبيح ل أ ح د ا ل ص ح ا ب ة يقول انا أ س ت غ ف ر الله من نقل مثل هذا الكلام فالشاهد ي انه و إ ن فعل كل هذه الموبقات هو سيد الشهداء سيد عند هؤلاء المبتدعه عند ؤ ل ل ا ا ء من ب ت د ع م حزب ا ل إ خ و ا ن ومن القطبيين وممن ن جرى مجراهم ممن تلبس بلباس السلفيه وليس منهم فليس كل من ادعى بلسان مقاله أ ن ه سلفي تقبل دعواه ف ا ل ع ب ر ة ليست بالدعاوه ولكن ا ل ع ب ر ة ب ح ق ي ق ة المناهج بارك الله أحسن فمن فمن تعصب لسيف قبعه دافع عنه بالباطل او اشهد الله انه يحبه في الله مع علمه يقينا انه قد صب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو بلا شك مبتدع صاحب ب د ع ة و إ ن وإن قال بلسان مقاله انه سلفي فهو مبتدع يمين الصحابه يكفر يرمي بالنفاق يكفر ا ل ا م ة وهو سيد السادات وامام الائمه عند من, عند من يريد ان ينهض بالامه ويعيد لها مجدها هؤلاء لا, لا يؤتمنون على دين الله ويلحقون بالروافق كانهم يدافعون عن هذا الرفض ويدافعون عن هذا الالحاد ويدافعون عن هذه الزندقه ويجدون ََ عن َ ا ل ْ ك ُُ ب ِ ا ل َّ ا ِ ي ح َ و َ هَذِي د ا ل ْ جرائم ََ ويوايون ََُ و َ ي ُ ع َ ا د ُ و ن َ ع َ ل َ ي ْ ه َ ا هؤلاء لا ي ُ ت َ م َ ن ُ و ن َ على ََ دين الله َِّ ولا ََ ي ُ و س َ ق ُ بِهِمْ ولا ََ ق ِ ي م َ ة َ ل َ ه ُ م ْ ويجب ََِ أ َ ن ْ يحقوا برافه ر َ و ى ا ف ِ ض ِ طلاء و َ ح ا و ل و ا اشددد حرب ه ؤ ل ا الهوان او الشاشون و ي ع و ض و َ بثلثه و ي ح ي و َ مكه هذا دين الله هذه ع ق ي د ة اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة كيف تقولون نحن من اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة وانا في واد وهم في واد وهم في واد كل ما ن أ ت ي في واد نحصلكم نحصلكم من مع اهل البدع كلما نسلك شعبا من شعاب اهل ا ل س ن ة نجدكم في الشعاب الاخرى كلما نسلك نعم شعبا كلما نسلك شعبا من شعاب أ ه ل ا ل س ن ة نجدكم في الشعاب ا ل أ خ ر ى <تصفيق> تنافقون وتدافعون على أ ه ل البدع والضلال والله... والله وضعوا القواعد والمناهج و أ ق ا م و ا الدنيا و أ ق ع د و ه ا ح م ا ي ة لاهل البدع فكيف يكون هؤلاء من أ ه ل ا ل س ن ة يجب أ ن يلحقوا ب أ ه ل الضلال و أ ه ل البدع ويلحقوا ب ر و ا ف د هكذا ا ولو ادعوا أ ن ه م ضد ا ل ر و ا ف ض لا نصدقهم لا ناتمنهم على أ ب ن ا ئ ن ا ا ل آ ن أ ب ن ا ؤ ن ا في مدارس وجامعات فيهم أ ه ل بدع يربيهم ي هؤلاء يربون على هذا الفساد وعلى هذا الضلال وعلى هذا الضياع وعلى هذا الابتعاد والشرود بشباب ا ل أ م ة عننا ل أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة وينقاد لهم الشباب مع ا ل أ س ف ويعطون ا ل ث ق ة العمياء ويعطون ا ل ث ق ة العمياء لهؤلاء الغشاشين المتلاعبين لعقول لو... الشباب ومن انتقص من أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم أ و أ ب غ ض ه بحدث إن كان منه مم. مم. ولو حصل و ل م ثبت أ ن هذا الصحابي وقع في ق ط ر لا تذكره ولا تنتقصه بهذا الحدث بل قل هذا مجتهد هذا مذهب اهل السنه و ا ل ج م ا ع ة أ ن ه ما حصل من خلاف بين ا ل ص ح ا ب ة فهم مجتهدون وكثير ممن نسب إ ل ي ه م كذب كثير ممن نسب إ ل ي ه م حر هذه نقطة مبارك الله نقطة لأن يعني من من مبارك فيكم من بعض الاسباب أ س ب ب أو أ من ا ل التي أ و ق ع ت بعض هؤلاء الذين يسمون بالمفكرين أ و ب ا ل أ د ب ا ء نحو سيد ق ب ونحو خالد محمد خالد ونحو من جرى مجراهما من هؤلاء الذين سلكوا مسلك أو الخوارج أو الشيع الروافض أصحاب الروافض وسلم الشيع النبي صلى الله عليه يسبق أ ن من ا ل أ س ب ا ب التي أ و ق ع ت ه م في هذا أ ن ه م قد اعتمدوا على روايات م ل ف ق ة و م ج ذ و ب ة أ خ ذ و ه ا كما هي دون أ ي تمحيص ودون أ ي تفتيش عن ص ح ة هذه الروايات واحتجوا بها على يعني دعواهم في الانتقاص من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم م ولكن ليس ل هذا ه عذرا لهم يعذرون به عن عدم ربهم بالبدعه ل أ ن ه م بلا شك ي عاشوا ن ي ع في يعني ا ل أ ق ل سيد قطن هذا وكذلك خالد محمد خالد هذا كلاهما عاش في بلد يعظم ا ل ص ح ا ب ة ويعلمون أ ن تعظيم ا ل ص ح ا ب ة من ا ل م ع ل و م من الدين بالضروره ة ا ورغم هذا جريا و ا ع ن ي ج ر خلف هذه الروايات ا ل م ج ذ و ب ة و أ ع ر ض و ا عن المتواتر من اعتقاد السلف الصالح بل قد أ ق ي م ت ا ل ح ج ة على سيد قطب من قبل الشيخ محمود شاكر رحمه الله تعالى في, تعال في حياته فبلا شك هؤلاء أ ق ل أ ح و ا ل ه م أ ن ه م من أ ص ح ا ب ا ل ب د ع الكبرى أ ن ه م بلا شك و ا ل ح ق و ن ب ا ل ش ي ع الروافض في هذه ا ل ب د ع و إ ن لم نحكم عليهم بالكفر ل أ ن ه م لم يعني, <تصفيق> يعني نحن ا ل آ ن ما وجدنا أ ح د ا من العلماء الكبار قد كفر سيد قط و إ ن كان ا ل ع ل ا م ة ابن و س ي م ي ن رحمه الله تعالى قبل أ ن يموت وكما نقل هذا ا ل ع ل ا م ة عبيد الجابري ب إ س ن ا د صحيح عن ابن وثيمين أ ن ه قال قبيل وفاته لولا الورع لكفرنا سيد ق د لانه و ل ا سيد قد ل أ ن بلا شك من كفر أ ح د ا من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر كما نقل ا ل إ ج م ا ع على هذا شيخ ا ل إ س ن ا د ابن تيمين ولكن يعني لتورع العلماء عن الخوض في هذا ل غ ل ب ة الجهل على هذا الرجل هذا وغلبه ا ل ع ا ط ف ة عليه في كتاباته فقد يعني هم يقولون يعني لو كان حيا وظهرت ي ي ع ن له ا ل ح ج ة و ا ض ح ة من قبل العلماء و أ ص ر إ ص ر ا ر ا لا رجعه ت ف ي فيه ب ل ا كان شك سوف س ت ت كان هناك ولي أ م ر يستتيبه وانتاب من هذا التكفير والسب للصحابه الى قتله مرتدا ولكن يعني هم يعني العلماء كما كان يقول شيخ ا ل إ س ل ا م ابن تيميه ارحم الناس بالخلق واعرف تكفيره الناس بالحق هم يتورعون عن هذا؟ ها عن التحذير من كتبه و عن وصف كتبه بالضلال ها؟ هذا ليس من الورع ا ن تتورع عنه ي عن ان ظلال ا ل ق ر آ ن الاولى ان يسمى بالضلال وليس بالظلال هذا كتاب هذا كتاب من كتب الضلال بلا شك, بلا شك. لا يماري في هذا الا جاهل او مبتدع يعني لا يخالف في وصف كتب سيد ق ط ب بالضلال الا جاهل او مبتدع يرضى لنفسه إ ح د ى السوءتين <تصفيق> إ م ا أ ن يوصف بالجهل أ و أن يوصف ب البدعه لا ثالث لهما من يمدح أ و يسكت عن كتب سيد قطب ويميع ا ل أ م ر في الكلام فيها فهو أ ح د رجلين لا ثالث لهما جاهل أو مبتدع. ونحن لا نحابي أحدا في دين وجل لا نحادي أحدا الله لا نحادي أو أ ونحن مبتدع دين عز ح في على حساب أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه و اله و سلم وان كان من كان وان كان يظهر في عشرات القنوات ا ل ف ض ا ئ ي ة فلا ينفعه ذ ا عند الله عز و جل فعليكم بتجريد بتجريد الولاء والبراء الصحابة ولمن هج الصحابة ولمنهج الولاء لهؤلاء هؤلاء أكفل كثير مما نسب إ ل ي ه م كذب كثير مما نسب إ ل ي ه م كره وغير وود وزيد فيه ونقص كما قال شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة وما ثبت عنه من ا ل أ خ ط ا ء فهو تقطر منه لهم يعني لما, خطيئة لما يخطئ خطيئه لما يخطئ خطيئه, لما يخطئ خطيئة لما يخطئ هذا مجزوم ة مجزومة, مجزومة. لما يخطئ、لا. لما ي خ ط ئ ط ي ئ خطيئة وحسنه من حسناتك ت م ر ة ينفقها أ ف ض ل من جبل وحد تنفق أ ن ت مثل جبل وحد من الذهب وهو يبذل م د ة من الشعير أ و نصف مد أو نصف مد ي أ ت ي عند الله هذا المد أ ف ض ل من جبل وحد ومن جبال الدنيا كلها بارك الله فيك لو جمعت جبالا من هذه النفقات ما تكون مثل مد ة أ ح د من أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يجب أ ن نحترمهم و أ ن نقدرهم و أ ن نعرف منزلتهم عند الله عز وجل ل أ ن لان لان ة نعرف ن م ز لهم ت وأن, وأن نعرف منزله ت م عند الله عز وجل ل أ ن لهم م ن ز ل ة عند الله يجعل مد أ ح د ه م أ و ن ص ي ف ه أ ف ض ل مما ينفقه كبار التابعين ك ي ت بك أ ن ت يعني هؤلاء الذين أ ط ع و ن في أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عظموهم وما عرفوا منزلتهم بل استهانوا بها الذين يدافعون عن هذه ا ل أ ص ن ا ف ويتولونهم ما عرفوا قدرهم ولا عرفوا منزلتهم وإلا عرفوا وما عرفوا منزلتهم و إ ل ا يت... كيف يتولون هؤلاء الذين يسبون أصحاب, رس... اصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم الذين يسبون اصحاب رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة و السلام تنشر الكتب و ت ط ب ع التي تسب اصحاب, أصحاب محمد عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و يروج لها ويدافع عنها ويقال نحن من أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة لا والله لا والله لا والله ان هذا ل س ن ة ي ر ا ء من هذه ا ل أ ص ن ا ف نعم ب ح ا ن الله يعني يصدق على هؤلاء الذين عمدوا إ ل ى كتب سيقض هذا وتركوا كتب الحديث ما ق ا ل و ا ل إ م ا م أ ح م د لقد عمدوا إ ل ى كتب فلان وفلان من أ ص ح ا ب ا ل ر أ ي وتركوا كتب أ ص ح ا ب الحديث أ و كتب الحديث ف... فمن يعظم كتب هذا الرجل أ و يعني يميع الكلام فيها كما بينا لا يخلو عن ج ه ن ة أ و ب د ع ة فاحذروا بارك الله فيكم و ع ل م و م أن ان ل ل وجل قد ابتلى ه عز العباد في هذا الزمن هذا الرجل. بلا شك. إن الله إن عز وجل كما قال سبحانه ونبلوكم بالشر والخير فتنه ة اتصبرون ل وَجَعَلْنَا بَعَثُكُمْ ن ة أ ت فصار سيد قطب ف ت ن ة ف ت ن ة لهؤلاء الدعاء بها يميز الله الخبيث ة من الطيب منهم ممن ن يعني صدق في اتباع ا ل س ن ة او اتبع هواه بغير هدى من الله فلا تعجبوا فان هذه ص ن ة الله فان س ن ة الله عز وجل في عباده انه يبتلي في بعضهم ببعض يعني ليس هذا بالغريب ولكن نحن واجب علينا ان نجرد ولاءنا و ب ر ا ن ا ولا نتعامل بالعواطف والهواء ف ل ل أ س ف قد ابتلي ل الكثير أريد أن أ ق و ا ل الكثير من شباب مصر للأسف بالتعامل بالعاطفه و و ا ل ه و ى في مسائل المنهج هذه فتجد أ ن عاطفتهم نحو فلان أ و علان من المشاهير تجعلهم يعني يقفون عن التحذير من ضلاله في ا ل م و ا ل ا ة لهذا الرجل سيد قط هو عندهم يعد يعني مجتهدا فهذا ي ليس من باب الاجتهاد من والى مبتدعا قد يعني ظهرت بدعته بلا خفيه بلا خفاء إن بلا شك. إن بلا بدع شك سيد قب لكن لا يخالف فيها عالم يعني ز ا ق يعني طرف العلم حتى يعني حتى لو لم ي ت ز و ق إ ل ا إ ل ا طرف من أ ط ر ا ف العلم ف إ ن ه لا يخالف في ا ل ض ل ا ل ا ت والبدع التي قد خلفها سيد قب في كتبه فمن وقع في هذا يعني عن عمد وعلم و ل و ب ل ا ش ك و ن هناك ا ش خ يقول لك ان هناك ا ا ص يقول لك ان هناك اشخاص يقول لك ان هناك اشخاص يقول لك ان ه أحبه ش خ ا ص ي ق ل لك ان هناك ا ش ا ي ق ل ل هناك اشخاص يقول لك ان هناك ا ش ي ق و ان هناك ا ا و ل ان ح ن ا ك اشخاص ي ل ان ه ا ك اشخاص ي ل ان ه ن ا اشخاص ي و ل ان ا ر و ل ك ن ن ح ن ي ع ن ي م ر ا ه ب ه م ر ا ه ب ه من هذا القول الذي قاله ا ل ع ل ى و أ ن يتوب إ ل ى الله عز وجل ويترك ذكره ننتقل الى الاصل جباله قال ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله تعالى والنفاق هو الكفر أن يكفر ب ان ل ل ه غيره ويحبد أ يكفر بالله و ي ح ب د غيره أ ن يكفر بالله ويعبد أ ن غيره المبني ا ل ل م ع والنفاق م وليس م ج ه و ا ل هو الكفر أ ن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر ا ل إ س ل ا م ا ل ع ل ا ن ي ة مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفهم فقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه فهو منافق هذا على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها النفاق ل غ ة م أ خ و ذ من النفق والنفق هو, هو السرداد الذي يكون في باطن ا ل أ ر ض مختفيا فلذلك سمي بالنفق فسمي النفاق نفاقا ل أ ن المنافق ي ب ط ل الكفر ويظهر ا ل إ س ل ا م ف ك أ ن في قلبه نفقا من أ ن ف ا ق الكفر ولكن هذا النفق لم يظهر كالنفق الذي يكون في باطن الارض أ أو ر ض ك ل الذي ل س ر ا باطن ا ب يكون في أ نعم والنفاق كما قال الحافظ ا ل ن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري هو إ ظ ه ان ر هو أ يخالف ظاهره باطنه أو أن يخالف باطنه ظاهره. نعم. و باطنه نعم يعني يخالف ظاهره قد قد كنا في ا ل ج م ع ة ا ل م ا ض ي ة قد تكلمنا عن النفاق وهذا جاء قدرا سبحان الله يعني أنا ما, ما رتبت هذا يعني ما كان في بالي اننا سوف نتعرض في هذا الدرس ل م س أ ل ة النفاق فكانت ا ل خ ط ب ة الماضيه يعني عن أحوال أو عن بعض أ ح و ا ل المنافقين التي ظهرت على بعض أ ه ل هذا الزمان سواء من ا ل ع ا م ة أ و من الذين يعني تظاهروا في الظاهر بالالتزام ب ا ل س ن ة الظاهرين وكان منا قد قلناه يا زيد قطبه ان الحسن البصري قد عرف النفاق بقوله <تصفيق> رضي الله عنه ورحمه الله <تصفيق> النفاق أ ن يخالف السر العلانيه وان ل القول العمل أ يخالف القول العمل وأن أ و قال النفاق هو م خ ا ل ف ة السر ل ل ع ل ا ن ي ة و م خ ا ل ف ة القول للعمل و م خ ا ل ف ة المخرج والمدخل كما أ خ ر ج هذا ابن أ ب ي الدنيا في كتابه الصمت ب إ س ن ا د صحيح و أ ي ض ا ً قد ذكرنا أ ن ح ز ي ف ة بن اليمام قد عرف أن ي ف ا ق بقوله كما أ خ ر ج هذا ابن أ ب ي ش ي ب ة في مصنفه ووكيع في, في الزهد و أ ب و جعفر الفريالي في كتابه ص ف ة المنافق أ ن حزيفه قال النفاق ان أ ولا تعمل ولا تعمل تعرف الاسلام ولا تعمل به يعني ف ت أ و ي ل قول ح ز ي ف ة هنا ان حمل هذا على النفاق ا ل أ ك ب ر هو أ ن المنافق يعرف يعرف ا ل إ س ل ا م ويعرف شرائع ا ل إ س ل ا م <تصفيق> ولكنه لا يعمل بها يعني ليس الغرض العمل بالجوارح فقط ولكنه لا, لا يعتقد يعني صحتها ا بقلبه أ ص ل ا و إ ن عمل بها في الظهر يعني لا يعمل بها عن اعتقاد فهو قد يعمل اليه م ر ا ة هي للناس فقط أ و يعني خوفا من إ ظ ه ا ر الكفر الذي في قلبه <تصفيق> والنفاق على على قسمين نفاق أ ك ب ر ونفاق أ ص غ ر <تصفيق> أ و هناك من قال نفاق اعتقادي ونفاق عملي فالنفاق ا ل أ ك ب ر الاعتقادي هو أ ن أن ه يعتقد بغض النبي صلى الله عليه وسلم أ و بغض ا ل ش ر ي ع ة أ و بغض شيء أ و ان يبغض شيئا من ا ل ش ر ي ع ة في قلبه ولكنه لا يظهر هذا البغض الا على لسانه و قد حدثنا الله سبحانه وتعالى بكثير من صفات المنافقين كما في ص و ر ة الفاضحه في ص و ر ة ا ل ت و ب ة وكذلك في ص و ر ة النساء وفي ص و ر ة محمد صلى الله عليه وسلم وفي ص و ر ة المنافقين وفي غيرها من السور و ولكن أ ك ث ر الصور التي بينا صفات المنافقين هي ص و ر ة ا ل ت و ب ة ولذلك سميت ب ا ل ف ا ض ح ة ل أ ن فضحت المنافقين وكما يحينه قال سبحانه في بيان بعض هذه الصفات ي ت ي ز ك في الصدقات ك ذ ل ك ق و ل وجل عز أمرهم ا ن النبي ويقولون واذن كل أذن،, كل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين ل ه و ويؤمن المؤمنين, ويؤمنوا المؤمنين. سبحان الله هذه ا ل آ ي ة الذين يعني يصفون النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه اذن يعني, يعني يسمع كل من هب ودب ولا يتسبب من شيء و يعني ك أ ن ه يعني يحكم على ا ل آ خ ر ي ن ب أ ح ك ا م جائره لأنه لا يتثبت مما يقال له ل أ ن ه أ ذ ن أ ذ ن يعني يسمع كل شيء لا يميز بين حق وباطل ولا يميز بين صحيح ا وفاسد يعني حاشه النبي صلى الله عليه وسلم ان يوصف بهذا وتجد ان بعض أ ه ل ا ل أ ه و ا ء في هذا الزمن وفي غيره من ا ل أ ز م ا ن ا ل س ا ب ق ة يصفون و ر ص ت النبي صلى الله عليه وسلم هذه ا ل ص فيقولون ة ف عن بعض العلماء الكبار من و ر ص ت النبي صلى الله عليه وسلم إ ن ه م اذن ي س م ع و ا كل شيء ينقل إ ل ي ه م ولا يفقهون الواقع لا ي ف ق ه ولا ن وقعهم و يتثبتون ب ا ل أ خ ب ا ر و ي ف ط و ن هكذا ا بناء على المقولات ت ن ق ل إ ل ي ه م بلا تثبت ولا فهم ولا د ر ا ي ة ب ص ح ة ما ن ق ل إ ل ي ه م هكذا قالوا على العلامه ا ل أ ل ب ا ن ي ه رحمه ل ل ه تعالى من قبل والان يقولون هذا الكلام نفسه على المحدث امام الجحو والتعديل العلامه رضي الله عنه يعني صار قرينا ل ل ب د ع و ا ل ا ت ب ا ع الهوى خصوصا في كثير من أ ه ل البدع في هذا الزمان ل ل أ س ف سواء كان النفاق ا ل أ ك ب ر أ و النفاق ا ل أ ص غ ر العملي فقلما يخلو مبتدع الاخ خصوصا من أ ه ل البدع المقاصمين الذين ي ق ا ص م و ن على بدعتهم من السياسيين من الذين ايه اشتغلوا ب ا ل ح ز ب ي ة و ب ا ل س ي ا س ة ق ل لنا ي خ ل و ا احدا منهم من شيء من النفاق ونحن طبعا لا, يعني لا نجزم بالنفاق الاعتقادي على أ ح د ولكننا نقول إ ن ه م كما أ خ ب ر ن ا سبحانه ولا تعرف انه في لحم القول فتجد أ ن هذا ا ل د ا ع ي ة الذي قد, قد أ ع م ت ه البدعه او أ ع م ا م الهوى يعني لا, يستطيع يعني لا يستطيع او لا يحب أ ن يتراجع بدعته فماذا يصنع ي س و س أ م و ر كما قال فيداهن هؤلاء, هؤلاء وكما ي د ا ه هؤلاء ن و قال سبحانه لا ل الى إ هؤلاء و لا إ ل إ ي ه هو يداهن الاخوان من ج ه ة و يداهن السلفي ن من ج ه ة يريد أ ن يرضي ا ل إ خ و ا ن يريد أ ن يرضي السلفيين ويريد أ ن يرضي ا ل ق ب ب ي ي ن ويريد أ ن يرضي التبليغ يريد أ ن يرضي جميع ا ل أ ح ز ا ب يريد أ ن يجعل نفسه في خط الوسط بين, بين مفترق طرق ا ل أ ح ز ا ب فلا هو ذكر في الصراط المستقيم صراط السلفيين الذين ث ب ومثل ا السلف الصالح ولا الأهل الأهواء على سبيل في هو دخل في هو في هو سوق ف ف ت ر الكرم هذا الرجل ل ل أ س ف قد أ و ق ع نفسه في أ م ر عظيم يخشى عليه من, من ه ذ النفاق ا ونحن لا نحب له ان يظل في هذا, في هذا المعترك الصعب الذي به قد يهلك في الدنيا و ا ل آ خ ر ة إن يعني ي ت ج انما و ز إ يتجاوز الله عنه ونرجو إ خ و ا ن ن ا أ ن يعلموا اننا يعني لا نشتد على أ ه ل البدع إ ل ا حبا في هدايتهم وحرصا على عودتهم ولذلك كان السلف يعتبرون ا ل ش د ة على المخالفين من أ ه ل ا ل أ ه و ا ء يعتبرونها محمدا لا مذمبا فلا ي ز م ن الرجل ب ا شدته على اهل البدع بل ي خ م ل على ذ ل زمن وقد جمع ا ل إ م ا م ا ل مسلم في صحيحه في كتاب صفات المنافقين النصوص ا ل م ر ف و ع ة إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أ ح و ا ل المنافقين وقد تفرد عن ا ل م خ ا ر ي باحاديث في بيان أ ح و ا ل هؤلاء لم يخرجها ا ل م خ ا ر ي ومن هذه الاحاديث التي أ خ ر ج وتفرغ ب ا ل إ م ا م المسلم في بيان صفات المنافقين حديث, حديث ابن عمر رضي الله عنهما أ ن النبي صلى الله عليه و اله و سلم قال مثل المنافق كمثل أ ش ي ا ء ك م ث ل أ ش ي ا ء ا ل ع ا ئ ر ة بين غنمين ك م ث لا أ ش ي ء العائرة بالعين العائرة لا بين غنمين تعير إ ل ى هذا ولا تعير إ ل ى هذا يعني شبه الرسول صلى الله عليه وسلم المنافق الذي يتذبذب المتذبذب الذي يشك في ا ل إ س ل ا م ويشك في, في صدق ن ب و ة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قد يكون من كفر الشك يعني هو قريب من النفاق او لا ي خ ل منافق من كفر الشك فكما قال سبحانه في س و ر ة ا ل ت و ب ة إ ن م ا يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون وكان هذا المنافق مثل هذه الشاه التي قد, قد احتارت بين قطيعين من الغنم لا تدري يعني باي أ ي قطيع هي تلحق ح ئ ر ة ب ن قطيع ي ن الغنم تلحق هكذا, هكذا المنافق إ ن مات على النفاق يكون حاله كاذبه الشاب نعوذ بالله من النفاق <تصفيق> وكان ا ل ص ح ا ب ة يكثرون ع ن ي التعوذ من النفاق كما بينا هذا في الخطبه ونحن حتى يعني لا نكرر ما قلناه ان شاء الله ي ع نعتبر ي ن ك أ ن الخطبه ا ل م ا ض ي ة هذه ط ل ح ق بهذا الدرس وما ذكرناه فيها يعني مما لم نذكره في هذا الدرس يلحق و يا ويحب سجلنا ل يعني ان نقول أ خ ي ر ا إ ن المؤمن الصادق لا ي أ م ن بمكر الله فلا ي أ م ن على نفسي النفاق ف إ ن ع ب ر ان عمر بن الخطاب لم ي أ م ن النفاق على نفسه ولم ي أ م ن أ ن يقع في النفاق بل كذلك أ ب و الدرداء رضي الله م بينا هذا القبر بل يعني قد, يعني قد جاء هذا عن ثلاثين من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم لا ي أ م ن أ ح د ه م على نفسه النفاق فنعوذ بالله من النفاق ا ل أ ك ب ر و ا ل أ ص غ ر من النفاق الاعتقادي ن ا ل ن ف ا ا ق ل ع م ل ي ونسال الله أ ن ن ث ب ت ن ا على ا ل إ س ل ا م وعلى ا ل س ن ة وان يختم لنا بهما وصلى الله على محمد وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه وسلم、طيب. م فقد فضل من أ رجل ا من يزرع في هذه الايام وذكر فضل عشر فان الصحابه قالوا منها رسول الله ام منهم قال بل ا مين فكان يجب على يعلم بين الحديث وبين ا ل أ ح ا د ي ث التي مهما مهم جئنا ل ع م ل ي ت ص ا ي ح ه وجاء في الحديث يكون اجره ك أ ج ر خمسين هذا في الاجر ليس في الفضل وهناك من ضعف هذه ا ل ز ي ا د ة ولكن يعني ولكن الذي يظهر أ ن ه ا صحه و ن ه ت حسن لشواهدها قد بينت هذا بالتفصيل في تخريجي على كتاب السنه ا ل مرازي ح م و اثبتت ان ص ح ة هذه ا ل ز ي ا د ة لشواهدها مذاكر يعني, يعني لو ك ن ت ب ت ل ق ي ص سؤالك بصوره عضويه ي ا المصرح القرآن ت المصدر م ويعطبون في ن ك أن يتكلم أن لأن نقول الأفضل أن أن ينجو يتكلم بنفسك وزع بارك الله فيك اولا عليه أ ن ينجو بنفسه بالعلم أ و ل ا بغض النظر عن ن س ا ل ه الصعود لهذا المنبر من ع ا ل م ي ن عليه هو أ ن يتقوى بطلب العلم و أ ن يثبت على منهج فانه و فعل ذلك أو إن هو صنع هذا ف إ ن هذا المنهج الذي قد رسخ فيه يعني وصار يعني على درايه ب أ ص و ل ه يمنعه من أ ن يداهن أ و يماري أ و يهادم أ ه ل البدن ولكن هذا لا يمنع ه من استخدام الحكمه ة ي ب د أ هذا الطالب او هذا ا ل ا د ع ي ة ب ع ر ض ي ع ن ي وصول اهل ا ل س ن ة وصول الاعتقاد دون ان يعينه ذ ه ا ل ا ح ز ا ب في اول الامر ان يعني غلب على ز م ي ي ع ن ي اغلب من يحضر في هذا المسجد هم ا ي ع ن ي ه م على تعصب أ و على, على انتماء جاهلي لهذه ا ل أ ح ز ا ب فلا باس ان يتوفق ب د ف ي ا ل ب د ا ي ة حتى يتشربه أ ص و ل أ ه ل ا ل س ن ة ولكن في خلال هذا ويؤصل ويصرخ بتبديع ه يعني ب مثلا من ا ق ع في هذا الفعل أ و يقول مثلا إ ن من ص ب الصحابه كما قلنا ا ل ي ه م وهو اناس مسلمون ص ثم ما إلا يشعر أ ن هذه ا ل أ ص و ل قد و ض ح ت عند هؤلاء المستمعين ي ب د أ بالتدريج به بان يعني يصرح لهم بان فلانا قال كذا وكذا ما رايكم ق و ل فلان ما رأيكم ق و ل ف ل ا ن بناءً ما على ي ه ج م ان ل يكون م إ ن ك ا ن و ا ف ع ل ا قد ت ع ل م و ا أ ويكون فاهموا هذا العلم س ح م ا فيقول هناك ل ا ه ع ا ل ا ه و ي قد ه و مثلاً ح س ن البنة ه ن ا و ا ل أ ع ل ى ا ل م و و د هو أبو أبو الأعلى فلان أو محمد حسان من ح ح م د س ا أو أبو ص الذين ا ح و ي ي ن من ا ل قد خالفوا سبيل السلف الصالح من السابقين أ و من ا ل و ا ص ر ي ن ففي هذه الحاله ان كان أ ح س ن في تربيتهم علي, على تجريد الولاء والبراء للمنهج <تصفيق> وعدم ل ى ع التعصب ل ل أ ش خ ا ص و ر ج ا ل ف إ ن من أ ر ا د الله هدايته منهم سوف يستمر ومن أ ر ا د ومن لم يرد و الله هدايته فسوف يتولى ومن أ ع ر ض أ ع ر ض الله عنه ولا يكون همه المحافظه على الكسره لا يكون همه ا ل م ح ا ف ظ على جمهوره كما يقال بجنيه فاسده لا يكون غرضه وقصده من الترفق بهم أ ن ه يخشى ان, أن ينفض عنهم و ل ك ن ه و ي ت ر ف ق بهم ل إ ي ص ا ل المنهج إ ل ي ه بالرفق و ا ل ح ك م ة ولكن هذا يكون ل ف ط ر ة لا يكون على الدوام ثم بعد أ ن ي ص ر ح لهم بهؤلاء الذين كانوا يتعصبون لهم من أ ه ل البدع ومن ا ل أ ح ز ا ب ف إ ن الفضل عنه من انفض فلا يبالي في طب هو بدأ طب. انا ل ذ ي سكرت وزوجها ساكت تبعا ا وزوج سكرتو م وزوج سكرتو و ز و ل ت ل و أكثر من وزوجتو ل تفصيل ا ك وزوجتو وزوجتو ا ل ت ح ز ي ر من اهل البدع قد يكون الكاشف السابق فان شاء الله انت تعودي الى هذا الموضع لان ا ن ت ب س عليك امر بعد ذلك اسال فيه ان شاء الله من, يكون مثلاً من <تصفيق> لماذا بينت هذا الان ذكرت هذا في ا ل إ ج ا ب ة السابقه ة لم, ت... لم, لم يتبين لك كلام السابق أ ما ن انا ماذا قلت ماذا قلت في ردي على الاخ, على الأخ في السؤال السابق أ ن ا لن اسالك ما الذي أ ن ت فهمت من كلامي في ا ج ا ب ة سؤال أ خ ي ك أنا مبين البنحة؟ أرسل هذا متى بعد ان ي ر ص ب الناس المنهج ا عن السلم ان كان غلبا عظمي ان اغلب الحاضرين لهم هم من المتعصبين لهذه البدع او لهؤلاء او ل الدعاه ب ويترفق بهم حتى يبين لهم اصول الاعتقاد السلفي ثم بعد ذلك يقول لهم ان فلانا قال هذا ما ر أ ي ك م هذا الكلام يقول هذا مخالف ل ل أ ص و ل التي تعلمناه ا المسأل شيئاً ازاي؟ ما نقولنا والآن مثلا يعني لا يأتي مثلا في أول مثلا أو في أول خطبة له ويصرح بالتحزين حسان مثلا أو يصرح بالتحزين لسه يقول أول أول له الإخوان مثلا درس تعرفهم من محمد من من من محمد يأتي أو أو يعني في في ويصرح يصرح يتعصبون ويعطنا مثلا خطبة حزب وهو يعني غلب على ظ ن ي ه انه سوف يستمر في هذا ا ل م ز ج أ م ا إ ن كانت خ ر ب ه ع ا ب ر ة كما يقال يعني خ ط س ص ف يخطب في مكان وقد يعني لا يعود إ ل ي ه م ر ة أ خ ر ى ف إ ن ه بلا شك ا ل أ و ل ى أ ن يبرئ ذمته امام الله وأن يبين ويغضب ب ي ي ن لهم الحق و من يغضب ولكن طبعا الارض ا ي ع ن يرائي ي ر احوالهم فيحاول أ ن يترفق أيضا بهم في بيان حال هؤلاء ب ا ل ص و ر ة التي بها يقبلون نصيحتهم فلا ي ظ ه ر أ م ا م ه أ ن ه يعني, يعني متحامي على الارض ا ل ق ا ف ل نسن لا هو أ ن ه يعرض عليهم ا ما ر أ ي ت م هذا الكلام وان كان هذا الكلام الصحابة يرضيكم ف أ ن ا معكم ماذا أ ق و ل ي انتم ترضون بسبب سيف قبله الى هذا الصحابه وان كنتم ترضون بهذا ف أ ن ت م م ش ا ه و ك م لا بس لا بس اني انا ا ب د أ بشنطه سوري السنه و ا ب د أ بشنطه س ن ة ا ل <تصفيق> ب ر ب ا ر ي ي ب د أ ا ب س ن ب و ص و ر ا ل ث ل ا ث ة ل ل ش ي خ الهون بلواب كتب التوحيد يابدا بس هل يشترط ان يكون مجازا لا مسألة <تصفيق> م س أ ل ة ا ل إ ج ا ز ة هذه مشيع ت ق ص و ب و ا ل ب ي يعني هو بلا شك ا ل أ ص ل في تعلم العلم أ ن ه يؤخذ من أ ه ل ه الذين إيه الذين ر ش خ ت أ ق د ا م ه م فيه هذا الاصل والذين يعني قد شهد ا لهم أ ه ل العلم من السابقين للعلم ولكن يعني إ ذ ا كنت مثلا أ ن ت في مكان غلب عليه أ ه ل البدع وغلب عليه ا ز ه ا ن وانت قد هداك الله إ ل ي ه ل ى منهج السلفي ان حصلت شيئا من العلم ولكنك حتى ا ل آ ن لم تصل من طبري ا ل م ن المرتبه ا المجالس فلا أ س ل إ ي اليه الدعوة ل أو ت على أ ن ك لا تخرج عن كلام العلماء ولا تفتي من عند نفسك ولكنك تنقل فقط ف ت ا و العلماء وتنقل كلام أ ه ل العلم بدون أ ن تتدخل فيه ب... باجتهادك ل أ ن هذا إ ما قال هذا هذا وفعله وفعله صحيح ب ر كلام ه كلامه يعني ساقط ي ع ايش سمعت ه طالب علم هذا هل يعني هذه حجه هل ا ل إ ج م ا ع ينقل بانه سمع طالب علم ا ل إ ج م ا ع لا يكون إ ل ا بما ه ب نقله العلماء الكبار ل ل م ا ا ء في مصنفاتهم وكتبهم وثبت هذا عنهم فعلا يكون هذا بالحجه الواضحه ة لكن ذ هذا هذا هذا ا بالإجماع الوهمي يعني أسميه عنده وهم عنده وأجمع أن وهم وهم يعني أ و يعني كما يقال يعني اجمع من, من يعرفهم فقط و إ ج م ا ع الحزب الذين ح ز ب ا ل يعرفهم فقط و إ ج م ا ع من يعرفهم ليس إ ج م ا ع اهل العلم الشاهد يعني طبعا بلا شك و ا ل أ ص ل في طالب العلم المستهد نعم عز على بمفرده الذي أتاه الله عز وجل القدرة على البحث وجل له لانه لا يقلد أ ح د ا في ا ل أ ح ك ا م سواء افقيه او حديثيه ان كان عنده ق د ر ة على هذا ولكن بلا شك هذه ا ل ق د ر ة قد لا, يعني يعني لا تكون لكل ط ل ب ة العلم بل يعني قد تكون لبعض ط ل ب ة العلم في بعض المسائل ولا تكون في كل المسائل فهنا لا حرج أ ن يمطل طالب العلم اجتهاد غيرهم من العلماء الذين هم أ ك ب ر منهم و أ س ب ق منهم في هذا و ل ا يعد هذا م ن ا ل ت ه ما دام ليس عنده ا ل ف ص ح ة أو أ ا ل ه ل ي ة أ و الوقت الكافي لكي يبحث هذه المساله أ أو ل ل ة م ي يبحث صحة هذا <تصفيق> <تصفيق> أين هذه اين هذه ا ل ت س ك ي ر ثبت العرش ثم انقش اين سأله هذه التذكير أتانا وليست ه ي م و ج و د ة بلا شك ها؟ لأن لو أ ن ل كانت م و ج و د ة ل ع ر ف ت من سنوات ولا و و و وما تركوا احدا الا و و ز ع و ا عليه إذا كان هم ينصرون ع ي ي ن م ا هو أ ق ل من هذا فكيف إ ن يعني ظفروا ب ك ل م ة و ا ح د ة م ث ل ابن وسيمين في تزكيه نسل محمد حسن ناصر ما تركوه لما ل و م به الدنيا وحتى ونقول افترضنا جدا انه ثبت أ ن ابن وسيمين رحمه الله تعالى قد زكى هذا الرجل ولو ثبت هذا لا ينفعه هذا لا ينفعه من عده امور يعني لا, ي... لا يخالف فيها منصف لا ن ت ك ل ن عن المتعصبين ا ل آ ن المتعصب يخالف هذا هو يريد ان ينتصر لشيخي باي ط ر ي ق ة لكن المنصف ن ح ن نقول له ا ل آ ن بإجابة بسيطة ما قلناه الان خطب ودروس ا ل ع ل ا م ة ابن و ث ي م ي ن وهات كتابات ابن و ث ي م ي ن وفتاوى ابن و ث ي م ي ن وضعها بكفه وهات خطب وكتابات محمد حسان وضعها بكفه إ ن كنت يعني صادقا في تحريك للحق سوف تدرك أ ن شتان شتان ما بين كلا الكفتين وان حسان قد قال في ابن فتوى ي ف ا كبرى بل ان حسان دون ان يشعر في إحدى ف ت احدى و وفي إ فتوى ي قد سبب ابن عثيمين ان لم يصرح باسمه حيث ان حسان في فتوى مشهوره له مسجله بصوته قد قال في العلماء الذين يصفون العمليات ا ل ا ن ت ح ا ر ي ة ب أ ن ه ا انتحار قال انهم ب وقعوا في أ ب ش ع الظلم ا ن ومن ا الذي ا س ت ه ر عنه هذه الفتوى ابن عسيمي ن أ ي ن ما دعوا دعواه وهل ابن عسيمي ن إ ذ ا سمع منه هذا الكلام الذي يصف به هؤلاء العلماء بهذا كان سكت عنهم هل لو ابن و س ي ن سمع كلامه في محمد ف ساده ق ب انه قال ا د ي اشرب والله احب هذا الرجل في الله كان سكت ع ن ه هل لو ابن و س ي ن سمع كلامه الساقط الذي لا يصدر يعني من طالب علم ف خ و ض عن ان يصدر من سلفه في درس ق ل ا ي ح ه ذ ا ه ل كان ك ابن وسلم ي ت عن مثل هذا تفاوت تفاوت يا حساب هذا الدرس ي ة فأقل ما فيه جبلة وصف كلامه يعني ه وقد رنا غيره بما يستحق أ ن يوصف به كلامه فرمتني بدئها وانسلت ل من ا ل له من م ماذا ا لازق الناس هذا؟ ماذا قال و من تسلى أ ولن ا حتى الان لا أ د ر ي من هو مؤلف رد الجليل هذا من هو مؤلف رد الجليل ا هذا انا اقول لكم انا لكم ذكرت هذا في مقدمتي على كتاب دفه ه البغي ا في الرد ان ج ل مجهول العين ا ف ك على شايف العين مبارك ا ل هذا فيه نفسه لو ولعاز كان شجاعا لا لا لا لا أعرف نفسه. كلامه ا ل ل الهولمه ا ك ب ا ر لكن عن ما يزهر ب بارك الله فيكم لا تشغلون مهزيل ا ل س ب ا ت ا ل س ا ق ط ة التي قد رددنا عليها كثيرا بالتفصيل في كتاب دفع البغي في الكواشف و ق ض ي انتهينا منه فانا اعطيك الان ي و ن ا اعطيك ا ل د ن فقط يعني قولا واحدا فلم ا ش ك ر ه في دفع البغي يرد على هذه السقسطه نقول له من قال بهذا من العلماء الكبار الذين اثنوا على ا ل شقاوه بس لكن لنا ك ل م ة و ا ح د ة من هؤلاء العلماء الكبار قد قضحوا فيها, قضحوا فيها الشيخ ر ب ي الله عنه دعك من هؤلاء فلا تنشغل ن مقبيان به ي ي ل بفضل الله عز وجل ل ب ا عز يعني ت و ر ي ة بوضوح وجلاء في الكواشف ش فكشفت ت ل م عنهم كشفت لكم عنهم في الكواشف ا ل ج ل ي ة فاعودوا الى الكواشف الجليه و ق ر ؤ و ه إ ن شاء الله عز وجل بتدبر وبتجرد ينكشف لكم حالهم ودغاش أراد تحديد واسألك يعني يأت اليأت لمن إلى إلى أن هذه هذه سلسلة وكذلك عليكم أ ن تعودوا إلى الدروس السابقة. الى د ر و س السابقة ل إ الدروس ا ل س ا ب ق ة في س ل س ل ة التوضيح في رد الشبهات صاحب ر س ا ل ة إ ل ى ولايه التجريح التي نعقدها الى هذا الاربعاء غدا ان مفضل لقد ي ا فيها على كثير من دقائق شاء الله عليكم ان تعودوا اليها و أ ن ت م ش ر و ه ا بينكم وبين اخوانكم صلى الله عليه من أ ر ا د ان يحصل عليها ينتهي عليه على و ر ص نسبه